وانا رايك وانا رايك يا جاسم هدّمت عزمي وانا رايك شايل جروحك وانا رايك تريد أصبر شلون أصبرك وانا اراك وانا اراياك ذبيح وسابح بدم المنية <تصفيق> يا ذبيح وسابح بدمية ما شاء الله يا المنية ولمك اجيت ولا تظن اعتب ولما يأيك إجيت أعضاك أجمحين يا ابني ولما يأيك إجيت أعضاك أجمحين ولما يأيك ما شفت أمك والله ولما يأيك يا جاسم شافتك وقت المنية عاش مش عافتك وقتين